الافق فصح وواسع المعال مدى له للافق درب واحد ولنا نرو ان ننطلق معا نوحي بالظلام ونمضي للامام للامان هيا فالمدخل للمضمار بعزمنا مسابق الاصرار هي hey, لم ينتهي هي سد كل كدبي هي مسابق الزمان وصولا للمصير هي hey, لم ينتهي هي hey, ورود الافاق